الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبعه داه وبعبه نستكمل الحديث في شرح مختصر الشيخ غليل بن إسحاق حول مبطلات الصلاة وقد تناولنا في الدرس السابق الجزء الأول من هذه المبطلات وهنا نتكلم عن مسألة البناء لمن سلم معتقدا الكمال لأن المصنف لما أشار إلى أن تارك الركن إن لم يسلم معتقداً الكمال لم يفوته التدارك بل التدارك في حقه ممكن وكان ذلك فيما سبق أشار هنا إلى أن, إن إنسان لو سلم معتقداً اكتمال صلاته فإنه يفوته تدارك الركن ويلزمه حينئذ أن يبني على ما معه من ركعات صلاه وماذا يصنع في الركعة الناقصة؟ قال يلغيها ويأتي ببدلها ركعة كاملة بشرط أن يقرب تذكره بعد سلامه غرفا سواء خرج من المسجد أو لا كما يرى ابن القاسم أو لم يخرج من المسجد كما يرى أشهر وكيفية البناء أو صفة البناء إنه بإحرام يعني يتضمن ذلك أن يحرم مشتملا على نية الإكمال وبتكبير يعني النطق بالتكبير حتى ولو كان البناء قريبا جدا ما استعباب رفع يديه عند التكبير لكنه لو لكنه لو ترك التكبير وجلس للإحرام بنعمة التكبير فلا تبطل الصلاة حينئذ قالوا لأنه الإحرام بنعمة التكبير والحال التي فرق فيها الصلاة وأما قيامه قبل التذكر فلم يكن بقصد التلاوة وهذا ما ذكره المصنف بقوله وبنى إن قرب ولم يخرج من المسجد بإحرام ولم تبطل بتركه وجلس له على الأظهر ثم نمضي مع المصنف رحمه الله وهو يعدد لنا بقية المبطلات فيقول وأعاد تارك السلام التشهد وسجد إن حرف عن القبلة ورجع تارك الجلوس الأول إن لم يفارق الأرض بيديه وركبتيه ولا سجودا وإلا فلا ولا تبطل إن رجع ولو استقل وتبعه مأموم وسجد بعده كنفل لم يعقد ثالثته وإلا كمل أربعا وفي الخامسة مطلقا وسجد قبله فيهما وتارك ركوع يرجع قائما وندب أن يقرأ هذه المسائل تتعلق بالمبتلات وتتعلق أيضا بسجود السعر تقدم لنا القول بإن تارك الركن يتداركه إن لم يسلم ولم يعقد رقوة لكن هذا في غير السلام لكن ما الحق لو كان الركن المتروك نفسه هو السلام ونحن نعلم أن الصلاة تحليلها التكبير وتحريمها تحريمها التكبير وتحليلها التسليم فلو إن الإنسان ترك أي شيء دون السلام يمكن أن يتضارك أو لا يتضارك ولا يسلم حتى يأتي به ونحو ذلك مما سبق ذكره لكن ما الحكم لو كان الركن المتروك هو السلام نفسه اللي هو الركن اللي حيخرج به من الصلاة قالوا إن تارك السلام لا يخلو من خمسة حالات أولا أن يكون قد ترك السلام وفصل بفصل طويل طولا متوسطا الثانية أن يكون المرء قد ترك السلام وفارق المكان الذي يجلس فيه يعني فارق مكان الصف أو مكان جلوس في الصلاة الحالة الأولى والثانية هذه يلزم الإنسان فيها أن يعيد التشاهد استنانا يعني على سبيل السنية بعد الإحرام جالسا حتى يقع السلام بعد تشاهد ويسجد للسهوي بعد السلام يعني ماذا يصنع يعيد التشاهد بعد أن يحرم وهو جالس ثم يسلم ويسجد لترك السلام بعد السلام يعني بعد السلام الثاني ولماذا يعيد التشاهد قالوا لأن يشترق للسلام أن يكون مسبوقا بتشاهد الحالة التالتة أن ينحرف عن القبلة انحرافا كثيرا سواء كان بلا تطويل أو بتطويل فهذا يسجد لسه بعد سلامه ولا يعيد التشاهد يعني ينحرف عن القبلة انحراف أكثر من اللازم بس بدون تطويل هذا يلزمه أن يسجد لسه بعد السلام ولا يلزمه إعادة تشاهد أربعا أن ينحرف انحرافا يسيرا ويعتذر. يعني يتجه نصف الجهة كده ثم يعود في الاعتدل مرة أخرى ويتذكر إنه سلم من الصلاة ساهيا أو نحو ذلك ففي هذه الحالة يسلم ولا شيء عليه، يعني يسلم سلام جديد لأنه مازال لسه في جلوسه الجالس عليه الحالة الخامسة أن يطول وقت الفصل كثيرا هذا تبطل صلاة هنا مسألة أخرى أشر لها المصنف إنه لما ذكر السنن اللي يفوت تداركها بالركوع لأن الركوع طب الركن تم عقده بعد هذه السنن وكان من جملك هذه السنن الجلوس الأول والركن الآتي بعده هو القيام لما أشار المصنف لذلك شرع في بيان ما يفوته من ذلك فأفاد أن من ترك الجلوس الأول على سبيل الساوء وذكره بعد مفارقة الأرض فإنه يرجع ليأتي بالجلوس الفائت ولكن تركه بعد مفارقة الأرض مفارقة جزئية وليس الكلية فإنه يرجع ليأتي بالجلوس الفائت مع التشهد. ولا يسجد للسهو بسبب زحزحة ذلك، لأن التزحزح المذكور وهو الترك الجزئي يعني لا يبطل عمله، وما لا يبطل عمله لا سجود في سهو. وإحنا عندنا تزحزح جزئي وتزحزح كلي. التزحزح الجزئي يشمل أن يفارق الأرض باليدين دون الركبتين، أو يفارقها بالركبتين دون اليدين، أو يفارقها بيد واحدة وركبتين. أو يفارقها بركبة واحدة ويدين أو يفارقها بيد واحدة وركبة واحدة ويبقي في الأرض إحدى اليدين فقط أو إحدى الركبتين فقط كل هذه الحالات حالات مفارقة جزئية إنه ما زال لسه في جزء من بدنه ملاصق للأرض في كل الصورة المتقدمة يرجع ويأتي بالجلوس الفائث مع التشاهد ولا يسجد لسه لأن هذه الزخزحة غير معتبرة لكن لو كانت الزحزحة كاملة يعني فارق الأرض مفارقا ثمتامة باليدين والركبتين جميعا ففي هذه الحالة أبناءنا الطلاب يلزمه أن يسجد قبل السلام ولا يلزمه الرجوع ولا تبطل الصلاة إن رجع ولو عمدا ولو استقل والمأموم يتبع الإمام في الصور المتقدمة سواء كان رجوعه مشروع أم لا وسواء انفصل المأموم دون الإمام أو العكس. يعني انتصر المم دون الإمام أو انتصر الإمام دون المم. هنا المصنف يعني كعادته يشبه مسائل بمسائل حتى ولو لم تكن هذه المسائل مرتبطة يعني يشبه في البطلان مسائل مثلاً أو يشبه في التمادي مسائل حتى ولو لم تكن مرتبطة بها من صلة قريبة. المصنف شبه بمسألة الرجوع والسجود السالخ عدة مسائل منها مسألة لو قام الشخص من ركعتين ساهيا في النفر ولم يعقد الركعة الثالثة هذا يلزمه أن يرجع ويسجد بعد السلام لكن لو عقد الركعة الثالثة سهوا برفع الرأس من الركوع وجب عليه أن يكمل أربع ركعات إلا في الصلوات الآتية الفجر والعيد والاستسقاء والكسوف لماذا؟ لأنها صلوات ثنائية وازياد عليها بمثلها تبطلها منها أيضا أن الإنسان لو قام للركعة الخامسة مطلقا في النافلة سواء عقدها أم لا يرجع ويسجد بعد ذلك فإن لم يرجع بطلة الصلاة ويلزم حينئذ أن يسجد في تكميله الأربع وقيامه للخامسة وللسجود وجهه أو دليله من المعقول أنه نقص السلام من أسنتين حال تكميله أربعا نظرا لمن يقول به وكان السلام حينئذ ليس لفرض. أما عن كيفية تدارك الركوع أو الرفع منهم، إحنا سبق لنا قول بين الركوع فرض والرفع منه فرض. فلو ترك المرء الركوع سهوا، فإن كيفية التدارك له أن يرجع قائما حتى يتسن له الاتيان به من قيام لوجوب تقدم القيام على الركوع. ويستحب أن يقرأ شيئا من القرآن خلاف الفاتحة. وذلك حتى يكون الركوع عقب قراءة وعقب قيام يعني الإنسان لو ترك الركوع نقول له حتى تتذارك ارجع قائما وقرأ شيئا من القرآن ولو آية أو جزء آية بعد للفاتحة لماذا؟ ليتسنى لك حينئذ أن توقع الركوع من قيام وأن توقعه عقب قراءة لكن بالنسبة لترك الرفع من الركوع وهو ركن أيضا لأن احنا قلنا في الأركان الركوع ركن والرفع منه ركو تلك الرفع من الركوع يلزم أن يرجع محدوبا حتى يمكنه أن يصل إلى هيئة الركوع ثم ينهض منه بنية الرفع من الركوع والفرد هذا هو الرأي المعتمد في المذهب. هناك رأي آخر يقول أنه يرجع للرفع قائما ليتسنى له الانحطاط إلى السجود من قيام ثم نمضي مع المصنف وهو يذكر لنا بقية الأحكام المتعلقة بمتركات في الصلاة كالسجود ونحوه فيقول وسجدة هنا كما نقول عاطفة على لا سبق من الترك أو من البطار وسجدة يجلس لا سجدتين ولا يجبر ركوع أو ركوع أولاه بسجود ثانية وبطل بأربع سجدات من أربع ركعات الأول ورجعت الثانية الأولى ببطلانها لفذ وإمام وإن شك في سجدة لم يدري محلها سجدها وفي الأخيرة يأتي بركعة وقيام ثالثته بثلاث ورابعته بركعتين وتشهد وإن سجد إمام سجدة لم يتب لم يتبع وسبح به فإذا خيف عقده قامو فإذا جلس قامو كقعوده بثالثة فإذا سلم أتوا بركعة وأمهم أحدهم وسجدوا قبله لو الإنسان ترك سجدة ينظر هي السجدة الثانية أم الأولى فلو كانت السجدة المطرقة هي الثانية يلزمه للتدارب أن يجلس ليأتي بها من جلوس لكن إن كانت هي الأولى ينحط لها من قيام ثم يأتي بالثانية يعني يقوم فيأتي بالسجدة الأولى من قيام ثم يأتي بالسجدة الثانية أما لو كان فعلها أولا بأن كان يعتقد أنه فعل الأولى ثم سجد بقصد حتى ولو كان فعله لها أولا بأنه اعتقد أنه فعل الأولى ثم سجد بقصد الثانية هل يجب الرقوع السجود يعني ذكر المصنف رحمه الله ما يفيد إن لا يجبر ركوع أولاه المنسي سجدتاه بسجود ثانية منسير قوعا لماذا قالوا لأنه قد فعله بنية الركعة الثانية فلا ينصارف الأولى وعليه فلو تذكرهما وهو جالس أو ساجد لازمه القيام لينحط لهما من قيام ويسجد بعد السبام المسألة هذه تفيد أو تشير إلى أن ركوع الأولى لا يجبر الثانية أو ركوع أو سجود الثانية لا يجبر الأولى لو ترك الإنسان أربع سجدات من أربع ركعات هذه مسألة واردة الوقوع المصلي ترك أربع سجدات من أربع ركعات يعني ترك من كل ركعة سجة لو كانت الصلاة الربعية فإن الثلاث ركعات الأولى تبطل عليه لماذا؟ قالوا لإن فوات التدارك هنا يقيني كيف يتدارك؟ يتدارك ثلاث لا يستطيع ذلك. فوقت تدارك إصلاح كل ركعة بعقد ما بعدها لأن الركعة اللي انتقل لها الإنسان يعتبر ألغت ما قبلها وفي هذه الحالة تصير الرابعة حينئذ أولى يعني الركعة الرابعة عنده هي بمن ثبت الركعة الأولى كأنه سيبتدئ الصلاة من جديد ثم يأتي بركعة ثانية بالفاتحة والسورة ويجلس ثم يأتي بركعتين بالفاتحة فقط ويسجد قبل السلام وذلك لأن معه حالتان حالة الزيادة وحالة النقص معه الزيادة وهي إرغاء الأول والنقص وهي الصورة من الركعة الرابعة التي صارت أولى كذلك الحال لو الإنسان ترك 8 سجدات يعني ترك 8 سجدات في الأربع ركعات يلزمه إصلاح ركوعه الرابع ركوعه الرابع بسجدتين ويبني عليها وإن تذكر بعد أن سلم تبطل الصلاة فيهما على المشهور لأن السلام ثوت عليه تدارك الركعة الاخيرة معظم هذه الصور ابناءنا الطلاب صور عقلية حاصلة من استنباطات فقهاء المذا لو ترك الانسان ركن من ركعة وعقد الركعة التي بعدها في حق الفذ أو الامام مثلا ترك ركن من ركعة من الصلاة في الركعة اللي بعدها الركعة الثانية هنا سليمة تعود اولى نظراً لبطلان الأولى بترك الركن منها ولفوات التدارب بنعقاد الركعة الثانية ده بالنسبة للفز والإمام لكن فعلة الإمام ينشأ عن ذلك انقلب ركعات المأمومين كذلك تبعاً لإمامهم ويلزم المصلي حين أذن أن يسجد سجوداً قبلياً إن أتى بزيادة ونقص وسجود بعض إن أتى بزيادة فقط يعني هو لما أفسد ركعة وأصلح ركعة أصبعت الركعة التي فيها الإصلاح هي الركعة التي حلت محل الركعة التي فشدت للإمام والمأموم والإمام بالذات ينشأ عنه أن صلاة المأمومين تنقلب تبعاً منقلب صلاة الإمام لكن إذا سلمت ركعات الإمام فتبقى ركعات المأموم سريمة أيضاً لأن صلاته المأمومة على صلاة الإمام فيأتي ببدل ما بطل على صفتي من السرية والجهرية بالصورة أو بغير الصورة بعد سلام الإمام ولا يتصر حكم هذه المسألة السادقة على الركعة الأولى التي بطلت فقط بل نفس الحكم نجريه في الثانية والثالثة مسألة الشك في سجدة غفل الإنسان عن محلها الشك في النقصان قاعدته لما الشك في النقصان كتحققه يعني إذا شك الإنسان في النقصان كأنه نقص المصنف فرع على ذلك على ذلك الكلام قوله وإن شك في سجدات لم يدري محلها سجدها وفي الأخيرة يأتي برقعة وقيام ثالثته بثلاث ورابعته برقعتين وتشاهد معنى كلامه رحمه الله إن المصنف يشك في سجدة ولم يدري هل أتى بها أم لا وعلى تقدير ترك هذه السجدة لم يدري تعيين محلها المترك منه أي ركع من الركعات يلزمه أن يسجدها في مكانه ومن باب أحرى لو تيقن تركها وشك في محلها فقط يعني تيقن الترك وشك في المحل قالوا لماذا قالوا الاحتمال كونها كونها من الركع التي هو فيها فلو سجدها الإنسان فقد تيقن سلامة تلك الركعة وصار الشك فيما قبلها فلا بد حينئذ من إزالة هذا الشك وهناك حالات لذلك منها أن يكون في قيام الركعة الثالثة يعني أن يكون الشك في قيام الركعة الثالثة ففي هذه الحالة يجلس ويسجدها لماذا؟ لاحتمال أنها من الثانية وتبطل عليه الأولى لاحتمال كونها منها وتصير الركعة الثانية أولى فقد تم له بالسجدة ركعة فيأتي بثلاث ركعات واحدة بالفاتحة وسورة ويجلس ثم بركعتين بفاتحة فقط ويسجد بعد السلام منها كذلك أن يحصل له الشك في تشاهد الركعة الأخيرة هذه كلها حالات هذه كلها صور أو حالات من حالات الشك في السجدة اللي غافل عن محلها. منها أيضا أن يحصل له الشك في تشاهد الركعة الأخيرة في هذه الحالة بعد أن يسجدها يأتي بركعة من فقط لأن الركعة هنا انقلبت في حق إذ من المحتمل أن تكون من إحدى الثلاث وكل منها يبطل بعق الركعة التي تليها ولا يتجاهد قبل إتيانه بالركعة لأن المحقق له ثلاث ركعات وليس محل تشاهد ويسجد قبل السلام للزيادة مع احتمال النقص مسألة سجود الإمام سجدة واحدة وترك الأخرى سهوة الكلام هنا في سجود السهو أيضا سجد الإمام سجدة واحدة من الركعة الأولى وترك الأخرى وقام سهوا سواء فرض بالسهو أو شرقه في بعض الناس فلا يتبعه المأموم العالم بالسهو في قيامه وترك السجدة ويسبح به ويتروح بالسجدة ويسبح يعني المأموم هنا لا يتبعه ولكن يسبح بالإمام ليذكره ويترتب على هذا الأمر أنه إذا رجع بناء على تسبيحه يعني الإمام لو رجع بناء على التذكير اللي حصل له فلا إشكال وإن لم يرجع وخاف المصلون أن يعقد الركعة التي تلي ركعة النقص يلزمهم القيام وكانت الركعة بالنسبة لهم أولى ولا يسجد لأنفسهم السجد وإن سجدوا لم تجزهم كما نص عليه سحنون لكن الصراحة لا ترطل ولو تذكر ولو رجع الإمام إليهم وجب عليهم عند سحنون سجودها معهم فإذا جلس بعد هذه الركعة التي يظنها ثانية كان كإمام جلس بعد الأولى فلا يتبع ويقومون ولا يساعدوا على جلوس أخطأ فيه وكما أنهم لا يتبعون في هذا الجلوس الأول لخطأ لا يتبعونها في الأخير أيضا لأنها ثالثة في نفس الأمر وإذا تذكر الإمام قبل سلامه يعني لو تذكر الإمام اللي حصل منه قبل السلام أتى بركعة وتابعه فيها القوة فإن لم يتذكر وسلم بطلت الصلاة إن أطالها وأتوا فورا بركعة لأنفسهم أفذاذا إن شاء وتصح صلاتهم هم أما صلاة الإمام فلا ويسجد حينئذ سجودا قبليا لنقصان السورة من الركعة والجلسة الوسطى وإن شاءوا تقدموا أحدهم لأموهم في ذلك لأن سلامه كحدث في جواز الاستقلال نمضي مع المصنف ويتكلم عن إخلال المأموم بركن لسبب الزحام ونحوه قال رحمه الله وإن زوح من مؤتم من عن ركوع أو نعسى أو نحوه أتبعه في غير الأولى ما لم يرفع من سجودها أو سجدة فإن لم يطمع فيها قبل عقد إيمانه تماذى وقضى ركعة وإلا سجدها ولا سجود عليه إن تيقنى المأموم قد ينشئ عنه الإخلال بركن من أركان الصلاة بسبب زحام المسجد وهذا يحدث في الجماعات الكبيرة وفي المساجد التي تزدحم بالمصلين. فلو أنه أخل مثلا بركوع أو أخل بسجود فماذا يصنع وغالبا الإخلال بيأتي في هذين الركنين يعني أكثرية الإخلال تأتي في هذين الركنين أحيانا لا يستطيع الإنسان أن يركع أو لا يسجد بسبب الزحام المصنف أشار قبل ذلك إلى أن الإمام، أخلي الإمام بركل له أحكامه ما الحكم لو أخلي المأموم المصنف رحمه الله يقول أن المأموم لو زوحم عن الرقوع مع الإمام أو حصل له نعاس أو سهم أو غفلة أو انشغال بشيء فإنه يفعل ما فاته بسبب ما ذكره ويقضيه صلب الإمام إن وقع له هذا في ركوع الثانية أو الثالثة أو الرابعة مدة كون الإمام لم يرفع رأسه من السجدة الثانية فإن كان يدرك مع الإمام يدرك الإمام في الثانية يعني في الثانية السجدة فيه المتع الإمام ويفعل الثانية بعد رفع الإمام من ثانيته فيلزم وحيناز أن يفعل ما فاته ويسجدها ويتبع إمامه لكن إن ظن أنه لا يدرك في شيء منهما لم يفعل ما زوحم عنه بل يستمر قائما ويقضي ركعته فإن خالف وتبعه فإن أدركه في السجود صحة بالصلاة ولا قضاء عليه عملا بما تبين لي لديه وإن لم يدركه في تبطل الصلاة لكن لو زوحم الإنسان عن سجد مع الإمام أو عن سجدتين من باب أو حتى قام الإمام لما بعدها له حالتان الحال الأولى أن لا يقوى رجاؤه بغلبة الظن في الاتيان بها أو بهما قبل عقد إمامه برفع رأسه من ركوع ما يليها، فيلزم حينئذ أن يتمادى مع الإمام فيما هو فيه ويترك السجدة أو السجدتين إلى فتوى. وجه هذا القول أنه لو اشتغل بالسجدة أو بالسجدتين لم يحصل له سوى ركعة مع وقوعه في مخالفة الإمام وهو مأمور بالتمادي ليسلم من مخالفة الإمام. مع حصود ركعة الإمام له ويقضي بعد سلام الإمام ركعة بدل ركعة النقص التي حصلت. يقرأ فيها الفاتحة وسورة لما مر أن الأولى إذا بطلت على المأموم لم تنقلب الثانية أولى كالإمام والفز يعني إذا بطلت الأولى على الفز أو على الإمام وجاء بالثانية صحيحة انقلبت الثانية أولى هذا يحدث في حقه لكن في حق المأموم لا يحدث في حق المؤوم تبقى على حالها أولى ويجهر فيها إن كانت إحدى الأوليين من الجهرية ولا سجود عليهم لزيادة ركعة النقص إن تيقن ترك السجدة منها لأنها زيادة في حكم الإمام يحمل عنها وإن لم يكن على يقين من تركها فإنه يسجد بعد السلام لاحتمال تمام صلاته فالركعة المأتي بها بعد الإمام زيادة ليست في حكمه ولا يقال إنها عمد ولا سجد في العمد لأنه نقول هو كمن لم يدي أصلى ثلاثاً أم أربع يعني كشاك، كشاك في ثلاثة أو أربع ركعات الحالة الثانية أن يقوى رجاؤه بغلبة الظن في الاتيان بالسجدة أو السجدتين قبل عقد إمامي وهو رفع الرأس فيلزمه أن يسجدها أو يسجد السجدتين سواء كانت أولى صلاته أم لا على الرأي المشهور مقابل المشهور أنه يفصل بين الأولى وغيرها كمثل المزاحمة عن الرقود ثم قال المصنف رحمه الله في مسألة تبعيد المأموم في السهو للإمام وركم ترك السجدة من ركعة قال رحمه الله وإن قام إمام لخامسة فمتيقن انتفاء موجبها يجلس وإلا أتبعه فإن خالف عمدا بطلت فيهما لا سهوا فيأتي الجالس لركعة ويعيدها المتبع وإن قال قمت لموجب صحة لمن لزمه اتباعه وتبعه ولمقابله إن سبح كمتبع تأول وجوبه على المختار لا لمن لزمه اتباعه في نفس الأمر ولم يتبع ولم يجز مسبوقا علم بخامشتها ولم وهل كذا ان لم يعلم او تجز الا ي... الا ان يجمع مأمومه على نفي الموجب قولان و تارك سجدة من كاولاه لا تجزئه الخامسة انت عملا انتهى كلام المصنف الحكم إذا زاد الإمام ركعة سهوا هل يتبعه المأموم او لا يعني قام الإمام لركعة زائدة في الصلاة الرباعية قام للخماسية فإن حال المأموم هي نأذن كما ذكر الشراح على خمسة أقسام الأول أن يتيقن أن هذه الركعة زيادة محضة يعني يتيقن المأموم أن هذه الركعة زيادة محضة يعني يجزم بأنها ليس لها محل هذا عليه أن يجلس وجوبا وتصح له إن سبح له ولم يتغير يقينه فإن لم يسبح له يعني الإمام بطلت عليه لأنه لو سبح لربما رجع الإمام فصار المأموم بعدم التسبيح متعمد زيادة في الصلاة فإن لم يفهم بالتسبيح كلمه الثاني أن لا يتأقلم أنها زيادة محددة ما أنت يقلم أن قيامه لموجب أي نقص الثالث أن يظن ذلك الرابع أن يتوهم ذلك الخامس أن يشك في ذلك في الحالات الأربعة يظن والشك والتوهم وعدم التيقن يلزمه اتباع الإمام وجوبا يعني يلزم المؤمن في الحالات الأربعة أن يتبع الإمام وجوبا يعني يسير كما يسير الإمام وبعد ذلك إن ظهر له الموجب فالأمر واضح لا إشكال وإن ظهر له بعد الفراغ من الخامسة عدمه وإنما قام سهوا يسجد للإمام ويسجد معه المتبع أيضا ما الحكم لو أنه ممخالف فعل ما أمر به، مما تقدم ذكره. لو خالف ما واجب عليه من قيام أو جلوس عمدا أو جهلا غير متآويل، صلاة تبطل في الجلوس والاتباع إن لم يتبين أن مخالفته موافقة لما في الواقع. لكن لو خالف سهوا، فلا تبطل الصلاة حينئذ ويلزم حينئذ أن يأتي الجالس سهوا بركعة ويعيدها يعني يعيد الركعة من واجب عليه الجلوس المتبع الإمام سهوا. ومحل فعل ذلك لو قال الإمام إنني قمت لموجب لأني أسقط رقنا من إحدى الركعات فتغير اعتقاد المتبع ولو يعني لو إمام بعد ما صلى تكلم وقال إنني ترك قمت لموجب هنا نخبة من الأحكام المجملة تترتب على مسألة التبعية تبعية المأموم للإمام منها مثلا أنه تصح الصلاة لمن نزمه الجلوس وجلسه سبح به وقد قدم نزاله تصيح الصلاة أيضا لمن نزمه اتباع الإمام لكونه من أحد الأقسام الأربعة المتقدمة حالات الأربعة المتقدمة بناء على أن هذا ظهر لا يحتاج للنص عليه لو جلس المرء متيقنا انتفاء الموجب ثم لم يصدق ظنه وتبين له خطأ نفسه فصلاته تبطل وهو ما أشار عليه المصنف بقوله لا لمن لزمه اتباعه في نفس الأمر ولم يتبع. أيضا لو أن المسبوق أتى بركعة فأكثر إذا أتبع الإمام في الركعة التي قام لها ساهيا وهو عالم بأنها خامسة لإمامه لم تنوب له عن الركعة التي سبقه بها وهذا قول الإمام مالك رحمه الله الإمام ابن المواز قال تجزئه لأن الغيب كشف له أنها رابعة كذلك من الأحكام المترتبة أيضا أن المسبوق إذا تبع إمامه في الخامسة وهو غير عالي بذلك فهل لا تجزئه تلك الركعة عما سبق به سواء أجمع المأمون على نفي الموجب أن لم يجمعه أو تجزئه إلا أن يجمع المأمومون على نفي الموجب الحقيقة إن في قولين في المذهب في ذلك المصنف عبر عنهم بقوله وهل كذا إن لم يعلم أو تجز إلا أن يجمع مأموموه على نفي الموجب قولا مسألة حكم ترك السجدة من ركعة. اللي قال فيها مصنف وتارك سجدة وترك سجدة من من كأولاه لا تجزئه الخامسة وإن تعمدها. المعنى هنا إن من ترك ركنا سهوا مثل سجدة من الأولى أو سجدة من الثانية وفات التدارك ولم يتنبه لذلك. واعتقد كمال صلاته وأتى برقعة يضمها زائدة فإذا عليه مثلها مثلها لا تجزئ هذه الركعة الخامسة في الربعية أو الرابعة في السلاسية لو تعمدها عند الإمام السحن وهو المشهور وذلك لأنه متلاعد لكن لو صلى الخامسة أو الرابعة سهيا وذكر سجدة من الأولى فالمشهور في المذهب أنها تجزئ أبناءنا الطلاب لاحظنا من هذا الدرس والدرس الذي يريه والذي قسمناه إلى جزئين أن المصنف رحمه الله قد أوجد تداخلا كبيرا بين أحكام السهو وأحكام مبطلات الصلاة سجود السهو هو بمثابة الجبر لما الخلل الذي حدث في الصلاة الحالات اللي سبق ذكرها والتي رأيناها في التدارق والتتابع ونحو ذلك والسجود القبلي والبعدي وكل هذا يدل على ماذا يدل على أن الإنسان إذا شرع في الصلاة وطرأ عليه خلل واستطاع بقدر الإمكان أن يجبر هذا الخلل فإن هذا أفضل له من أن يعيد الصلاة مرة أخرى ولذلك العلماء قالوا أن جبر الصلاة المكسورة أفضل من إعادتها لأن الصلاة اللي حصل فيها خلل وقعت في أول الوقت وهذا أفضل. فلو الإنسان استيسر الأمر وكل خلل حصل ليه في الصلاة أبطل الصلاة ثم عادها أو أبطلها ثم عادها لا أدى ذلك إلى حرمانه من فضيلة أول الوقت. ولكن الله سبحانه وتعالى لما شرع لنا سود السلام بهذه الكيفيات وهذه الحلول الدقيقة فإن الله سبحانه وتعالى يريد منا الحرص على سلامة الصلاة وعلى إدراك فضيلة الوقت في نفس الأمر في نفس الحال. أيضا المبطلات التي رأيناها منها الكثير والكثير من المبطلات التي تتعلق بالترك أو بالشك أو بالزيادة وكان الأحرى أن تذكر المبطلات في فصل مستقل أو في باب مستقل لكن المصنف رحمه الله بحسن تطقيقي وحسن تصنيفه أتى بها عقب السهم أو خلال الكلام عن السهم نظرا لاشتمال كثير من مسائلها على السهم وبهذا أبناءنا الطلاب نكون قد انتهينا من شرحنا لمقتلات الصلاة وفقكم الله تعالى لما يحبه ويرضاه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته